تم واخر بني الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجر به ان علينا جمعه وقرانه فَإِذَا قَرَّنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ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 مني يمنا ثم كان علقا فخلق فسو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى